يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ودخل الجنة أنتم وأزوالكم تحبون ر يُطافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنْفُسُ وَفِيهَا مَا ت َ ش ْ ت َ ه ِ ل أ َ ن ف ُ س ُ وَتَرِضُ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي رثتمها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم مخالدون لا يفترض عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك يقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم بالحق كارهون أم أبرون أ م ر ا فإن مبرمون أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بل و ر س ل ن ا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن و ل د فأنا أول العبدين ا سبحان رب السماوات والأرض رب الأرشم ما يصفون ف ذ ْ ه م يخوضوا يلعبوا حتى يلاقوا يومه الذي يوعدون وهو الذي في ا ل س م ا ء ا ت إله وفي الأرض إله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 ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله ف أ ن م ا يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون อืม <im>